يُلْجِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَجِيدٍ وَبَرَزُوا Uh-huh. قَدْ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ رَبَّهُمْ وَعَدَهُمْ وَعْدًا حَقًّا يَقُولُ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا سجبتم لي فلا تلوبوني ولوموا أنفسكم <ما> الظالمين <تصفيق> الظالمين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 the man